قصة عظيمة تعرض عليه السلام لفتن وإغراءات شتى قصة عظيمة ابتلاءات في السراء والضراء قصة عظيمة يمكر به إخوانه فيلقوه في غيابة الجب سورة يوسف ثم تكيد به امرأة العزيز وغيرها من نساء الندين قصة عظيمة ويبتلى بالاسترقاق ودخول السجن. وعند خروجه يفتح له الدنيا وإغراءاتها فيعيش في القصور بين الكبار، ويبتلى بالجاه والحكم بين الناس في أمور معاشهم وأقواتهم قصة عظيمة لكنه خرج من هذه الفتن والبلايا كلها ثابتا في سرائها صلبا في ضرائها فكان خير قدوة في دعوته وصبره وعفته وعفوه ونزاهته وإكرامه وبره لأهله سورة يوسف يوسف أيها الصديق أفتنا أخبار ماضية وعبر باقي قالوا نفقد صواع الملك ولمن وفي سورة يوسف. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. أسلوب قصصي أخاذ. قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. العزيز الآن حصحص الحق الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادق فتعال أخي المستمع الكريم نحط رحال عند باب كتاب الله العظيم نرتشف من لذيذ معي ونستشعر نعيمه نعيم. هاي كوالتي من القاهرة تقدم مشاري بن راشد العفاسي يقرأ فيه الأحسن القصص قصة قصة وأروع المطور وأشهر السور. قالوا الله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثني. اليوم يغفر الله لكم سورة يوسف وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم والدعاء اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين. والآن إليكم أحداث هذه القصة.